وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بضعة وكل بضعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على أهل إبراهيم إنك حميد مجيد والمتابع معنا في هذه السلسلة التي ساقها الله تعالى إلينا يعلم أن قد وصلنا إلى قضية مجاهدة وهي القضية المتعلقة بالسابق لها وهو موضوع قضية قضية الهداية في القرآن الكريم وقد وصلنا في موضوع المجاهدة إلى ذلك الحال السيء الذي كنا نصفه من أنفسنا السامع المتكلم وهو موانع هذه المجاهدة التي بيّن الله تعالى حسن عاقبتها وأنوارها على قلب المؤمنين المتقين فكنا قد وصلنا إلى تلك الموانع التي تمنع المرأة من القيام بالجهاد حق جهاد كما ذكرنا شيئا من آيات المجاهدة في الخطب المطي وكان ينبغي أن سوق هذه هذا اليوم بقية هذه الأسباب التي تمنع المجاهدة فذكرني الأول وهو الركون إلى الدنيا إيثار الدنيا كما قال تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير ذلك متعلق بأذي القضية وهي قضية التزكية قال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربي فصلى المانع بل تؤثرون الحياة الدنيا وترتب على هذا الكلام أن ذكرنا شيئا من الآيات كما تعلمون قصة الاختصار التي نسير عليها وركزنا على هاتين الآياتين وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلت تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين والثانيه المشابه لها فما اتيت من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها فمتاع الحياه الدنيا فقط فمتاع الحياه الدنيا وما عند الله خيره وابقى للذين امنوا وكا لل ولما عند الله خيره وابقى للذين امنوا وعبر بهم يتوكلون فكان السبب الاول كما سمعنا هذه المعاني الجديدة في تفسير هذه الايات وترتب عليه السبب الثاني في منع مجاهدة من منع مجاهدة وهو عدم التوكل على الله تعالى لأن هذه الزينة ربطها الله تعالى في هذه الآية في الحياة الدنيا قال وما عند الله خير مؤبقى للذين أمنوا فقط على ربهم يتوكلون والذين أمنوا كل الناس مؤمنون كما ترون ولكن قد خصص الله تعالى من الإيمان صفة التوكل فقط يعني كأن الآية وَمَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْظُمْ وَأَبْقَى لَلَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ عَرَى اللَّهِ وقحمت هذه اللفظة الذين آمنوا ليترتب علي فقط اختصاص المتوكلين من المؤمنين هم الذين يستفيدون بذلك وهم الذين يعلمون قدر الدنيا لأن توكلهم يمنعهم من أن يرتكنوا إلى الدنيا وأن يستيقنوا بها بل توكلهم على الله تعالى هو الذي حفظهم وحفظ كذلك ما يودون أن يعملوا المهم قد أشغنا إلى شيء من ذلك وكانت المناعة الثالثة من نوآمع المجاهدة كانت مسألة تخويف الشيطان للمرء من السير في طريق الله تعالى وهذه الآية قد ذكرها الله تعالى قال فبما أغويتني لا قعدن لهم صراطك المستقيم لن يمر أحد ثم لا أتي من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين وكان ينبغي أن هذا اليوم ضعب المعاني على هذه الموانع منها الغفلة عن عند الله تعالى وغفلة المؤمنين عما عن عند الله تعالى أي ما عدى الله تعالى أو ما رتب الله تعالى بأهل المجاهدة من تلك الأنوار والرحمات إلى غير ذلك وينبني عليها الاتكال على عفو الله تعالى الذي تسبب في المعنى الأخير الذي نشير إليه وهو طول الأمل في الدنيا وهذه معاني الثلاثة مع ضغفة توفيق الله تعالى للمؤمنين كان ينبغي أن تكون جمعة اليوم قبل أن أخوض في هذه المعاني الله تعالى أن يؤثر وقتاً جهداً نشير مرة أخرى إلى ما كنا بصدق مما ساق الله تعالى من المعاني لهؤلاء المؤمنين المتقين أول ما بدأنا هذه السلسلة حتى يعاود الناس من سمعها أن يعاودها مرة أخرى لأنها سكة الهداية إلى الله تعالى وطريق الوصول إليه جل على الذي حدده في كتابه الكريم فلابد حينئذ أن نذكر بها مرة أخرى التنبيه على رؤوس مسائلها لنصل إلى بقية هذه المعاني المانعة من المجاهدة في شكة الله بدأنا كما تعلمون والتي ينبغي أن يعودها أهل الإيمان بتلك السلسلة الأولى في قصة الهجرة بالتأييدات الإلهية لأهل الإيمان بتأييدات الله تعالى للمؤمنين المتقين مع النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين وبعد أن ذكرنا هذه التأييدات الإلهية قلنا إن لهذه التأييدات أسباب لا بد هو نرى لماذا قد محقت أو كادت هذه التأييدات من النزول على أهل الإيمان اليوم لنعاود الأخذ بهذه الأسباب حتى نكون في محل عناية الله تعالى وفي محل تأييده سبحانه وتعالى ونزول رحمته جل أعلا وأن يأخذ بأيدينا وكلوبنا وجوارحنا ومنوصينا إليه وأن يرفع عنا ما نزل بنا وأن يحفظ المؤمنين سبحانه وتعالى وأن يعلي رايتهم وقبل أن نسوق الكلام في هذه التأيذات الإلهية قلنا لابد أن نعلم شيئا وهو كيف وصل هؤلاء المؤمنون إلى هذا الحال قلنا اسمعوا أول ما نزل من آيات القرآن الكريم والتي سميناها الوصايا الإلهية في بداية البعثة هذه الوصايا هي التي بيّنت كيف تحقق هؤلاء بتلك الحالة الحسنة التي أوصلتهم إلى التأييدات الإلهية إن أول ما نزل علي النبي صلى الله عليه وسلم ومن أول ما نزل يا أيها المزمل قم الليلة إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أو زد عليه ورده القرآن ترتيل إلى آخر الآيات فكان ذلك هو الزاد الذي بينه الله تعالى ووضح ملامحه ووضح وقته ووضح فائدته وعاقبته الحسن يا أيها المدثر قم فانذر وربك فكبر وسيارك فطاهر والرجز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر إلى آخره فبيّن الطريق وبيّن الصفات والمؤهلات لأهل الإيمان التي بها يحصلون تلك التأييدات أو بها يسيرون على طريق النجاة أو بها يدعون غيرهم وترتافع رايتهم وتعلوا راية الإيمان وكذلك ينصرهم ربهم ويحقق لهم السعادة في الدنيا والآخرة وما كان لهم وما ينبغي أن ينتهوا بغير ذلك ليسيروا في من أولها قال لهم قوم الليلة إلا قليلا نصفه وانقص منه قليلا يا أيها المدثر قوم فأنذر ربك إلى آخر ما شرحنا في تلك المعاني الجديدة وبينا كذلك المعاني الحاملة على هذا الحال في هذه الآيات التي نزلت من أولها أمرهم سبحانه وتعالى أن يتقوا هذا اليوم الذي يشيب فيه الولداء يوما يجعل الولدان شيفا السماء مفطر به هذه في الولاء المزمن كان وعده مفعولا وفي المدسر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير إلى آخر الآيات الصعبة التي تحمل المؤمنين من أول يوم في البعث إلى الله تعالى هربا وفزعا وخوفا ورجاء وطمعا إلى الله جل وعلا لا يقعدهم شيء ولا ينيمهم شيء ولا يأخذهم كسر في شيء ولا تواني في شيء وإنما كما ذكرنا من بعد ذلك الحال نذكر بذلك حتى نعاود ما كنا فيه لسنا في حال أن نكسر من أذين معاني ثم نحن نطف لذلك ذكرنا بأذين الآيات لتكون نبراسا للمؤمنين كيف يبدأون السؤال الذي يبدأ الذي يقال ويسأل كيف نبدأ كيف نسير كيف نحمل الراية من جديد كما يقال وقفنا عاجزين بعدها لنقول أيها المؤمنون لا بد أن نرى أسباب التقاوس والبعد أسباب الغفلة أسباب الحرمان لننظر في هذه القضية الجديدة وهي قضية الهداية في القرآن الكريم وقد ساقها الله تعالى من أولها إلى آخرها لهؤلاء الجمع المكادر وقضية الهداية في القرآن الكريم حما سمعنا في بدايتها مما ينبغي أن نذكر به المؤمنين وماذا أخرى أن به أنفسنا أن الله تعالى قسم عباده فريقين فقال الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيه وقلنا دعونا من يجتبي إليه من يشاء لنكن في أحار قريب من يمكن أن نسير فيه وهو يهدي إليه من ينيه وقلنا هذا المعالي الذي ينبغي أن يتفكر فيه المرض أننا في هذه السكة دعونا ننتظر الرحمة الله تعالى أن يأخذ بنا في سكات الهداية ليست في سكات الاجتباع نحن لا نطمع إلا في أن كما قال تعالى فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز ثم بينا هذا النوع وهو هل نحن قد سلكنا سبيل الهداية واتخذنا له عدة وحاولنا أن نتصف بصفات هؤلاء المهتدين وسرنا بفضل الله تعالى وكواته ومدده في هذا في هذا السبيل حتى نقيس أنفسنا بميزان هذه الآيات وهذا هو معنى التدبر كما ذكرنا في العودة إلى الضبانية أن يتدبر أن ينظر في الآيات هذه ليرى وقعها على عمله وقلبه وأن يقيس نفسه بميزان هذه الآية أن يجعل هذه الآية ميزانا له في عمله وقلبه وسيره الله تعالى وأن ينظر درجته منها كم حصل فيها انتقلنا إلى المعنى هذه الهداية قال تعالى كل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب في الآيات الأولى الله يشتفي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيه كما ذكرنا بل هداية المتجددة من الله تعالى لمن تجددت منه الأنابة وهذا معنى فعل المضارع والثانية وهي سورة الرعت يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب فكان حالنا الذي ينبغي أن نسير فيه هو موضوع هذه الهداية التي ذكرها القرآن الكريم وقد قلنا قد طالع المرء العبد المسكين المتكلم هذه الآيات في الهداية فإذا بها تحتمل رسالة كبيرة من رسائل الدكتوراء قد عرضت على أي أحد أن يسير معي في كتابتها وبدأنا نبين هذا الحال بفضل الله تعالى أو بما الله تعالى لم يكن للمرء فيه فضل في شيء كما أنه لا فضل له في أي شيء ذكرنا هذا المعنى لنعود إليه مرة أخرى ويهدي إليه من أناب كما سنسكر بعد ذلك في عنوين الهداية التي بيّنها القرآن الكريم لعرف المرء فيها موقفه أين يقف هو من الهداية حتى يعلم هو يسير إلى الله تعالى في سكة المهتدين أو هو مقصد وما هي درجة تقصيره وكيف يبدأ في المجاهدة التي وصلنا إليها ليسلك طريق الهداية قد بين الله تعالى كل ذلك تبيينا واضحا بيانا جليا لا يحتمل لبسا اسمع هذا المعنى الأول قد ذكره ويهدي إليه من أناب ذكرناها في أسباب الهداية كما سنذكر الآن إن شاء الله تعالى هذه العنوين من عنوين الهداية التي رتبها القرâة الكريم قال تعالى من الذي ياهدي إلي من أنا هو الذين آمنوا و تطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب وهذه من أولى أسباب الهداية التي ذكرناها ذكرناها من أولى أسباب الهداية وهي التي ذكرها المولى سبحانه وتعالى في عموم الآية الأخرى واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشد نحوذ إلى موضوعنا هذه كان لها طريقها الذي ذكرناه من بعد في أسباب الهداية والنتائجها وقلنا لماذا قال الله تعالى تطمئن قلوبه ولم يقل الذين أذكرون الله قياما وقعودا لا هؤلاء المنيبون الذين قد سألوا وسلكوا طريق الهداية إلى الله تعالى لهم صفاتهم التي بيانتها هذه الآية لا وصلوا إلى الاتمئنان بالذكر لا يذكرون الله قياما وقعودا لا أتمأنوا بذكر الله تعالى يعني وصلوا إلى أن تواطى القلبه مع اللسان في الذكر عندما ذكرنا أنواع الذكر ودرجات الذكر وأن الذكر منشور الولاية وباب الله الأعظم ومن لم يسلك على كل حال كما كان حال النبي كما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم لن يسلك طريق الهداية راين القرآن قد رتب هذه المعاني مرة أخرى معاني الهدايه فأول ما ذكر ذكر ايتين الايتين اللتين ذكرنا من الله تشن عباده الى هؤلاء الى المختارين هؤلاء المستصفين الافاض من اهل من عباده ليست مقصوره على الانبياء فقد ذكر المولى سبحانه وتعالى وممن هدينا واجتبينا اذا تطلع عليهم ايات الرحمن خبر وسجد وابتيا والهذيك الذين اتيناهم الكتاب الحكم النبوه قال في نهايتها فبهداه مبتدئ المهم لا. فاول ما ذكر الله تعالى من عناوين الهداية في كتابه الكريم قال اول شيء اول عنوان نحن اشرنا اليه اشار اليه, إليه هو أن الهداية في القرآن الكريم لها أنواعها فذكرنا أنواع الهداية في الدنيا والهداية في الآخر لابد أن يراجع الناسكم معهم ثم العلوان التالي أن الهداية من الله تعالى أن الهداية من الله تعالى أن شاء أن يهديه أن يهديه وإذا شاء أضله ولا يضله إلا أنه يستحق هذا الضلال الهداية من الله قالها المولى سبحانه وتعالى على أنبيائي أجمعيه من آدم إلى, إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن اهتديتها بما يحيي إلي ربي قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم وقال إبراهيم أتحاجوني في الله وقد هداني وقال تعالى فيه أيضا في إبراهيم عليه السلام اجتبيناه وهديناه إلى صلاة مستقيم ونوحا هدينا من قبل وآدم كذلك وإبراهيم كما ذكرنا وموسى وعيسى إلى كل هؤلاء قد ذكرناه نحن نمر سريعا لبهذا العنوان التالي أن الهداية من الله تعالى لعلم النرء احتياجه إليها وفقره إلى الله تعالى في كل حال وقد هذا المعنى من افتقار المرء إلى الهداية الله تعالى كان العنوان التالي أسباب الهداية في القرآن الكريم وكان أول هذه الأسباب هو الاعتصام بالله تعالى ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط المستقيم ثم طاعة النبي وإن تطيعوه تهتد ثم الالتزام بتعليم هذا القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى إلى آخر الآيات أخوة وذكرنا فيها آيات كثيرة بعد أن ذكرنا أسباب الهداية وذكرنا موانع الهداية من الكذب والفسق والكفر والمعصية وكل ذلك والزائغ عن طريق الله تعالى فلما زاغوا أزاغ الله وقلوا به والله لا يهد القوم الفاسقين إلى آخر عزيز معاه إذن ذكرنا أسباب الهداية موانع الهداية كل ذلك ذكره القرآن ليبين لأهل الإيمان كيف يسيرون على طريق الهداية كيف التزمون هداية الله وهدي النبي صلى الله عليه وسلم لتحقق لهم نتائج الهداية بعد ذلك نتائج الهداية بيّنها المولى سبحانه وتعالى كما ذكرنا والذين اهتدوا وزاداهم هدى وآتاهم تقوى بيّن كذلك أن للهداية نتائج كثيرة ذكرناها نتائج مهمة أعقبها الله تعالى بأهل الإيمان هدية لهم وفضلا منه ورحمة ومنه سبحانه وتعالى ليهتدوا إليه طريقا مستقيمة كان من أعظم أسباب الهداية التي أشرنا إليه على الضيماء الآن وهو قوله تعالى والذين جاهدوا فينا لنهديناهم سبولنا وهذه التي سنعود بلايها في آخر الكلام بعد هذا الحال ذكرنا إذن الهداية من الله أسباب الهداية نوانع الهداية عواطب الهداية ثم بعد ذلك أمرهم سبحانه وتعالى بالشكر على الهداية فقال واذكروه كما هداكم أيعلوا ذكركم له شكرا لهداياته إياكم وكانت الآية الواضحة الجلية القوية في هذا المعنى قوله سبحانه وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيمة ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يعني أن الله هو الذي هداه وأن شكر هذه الهداية أن تكون صلاته ونسكه ومحياه ومماته لله رب العالمين لا شريك لا وإلا ما كان مهتديا وقد نقصت هدايته بما ينقص من ذلك في سكتي إلى الله تعالى ليزنى المرء نفسه على هذا الواز ليرى حاله في تلك الآية وليرى عاقبة هذه الآية على قلبه وعمله وسيره إلى الله تعالى ذلك شكر لذلك في نفس الوقت بيام لنا عنوانا آخر وهو دوام طلب الهداية من الله تعالى ليبين الافتقار الدائم إلى الله جل وعلا فبين في هذا الحال هذا المعنى الفريد أن المرأة مطالب بطلب الهداية من الله تعالى إلى آخر ركعة في حياته أنه يطلب هداية الله تعالى إلى أن ينتقل إلى الله حتى آخر ركعة في حياته يقول اهدنا الصراط المستفيل ليعلموا احتياجهم وضرورتهم إلى الهداية التي هي أهم ضرورات الأولى والآخرة في نفس الوقت بيّن لهم هذا الحاء وهو أن يدوم دعاء الله تعالى أن يزل عن الهداية أو أن ينحرف عنها ربنا لا تزل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب كان ذلك كان تلك عنوين هذه الخطة من أول محرم إلى يومنا هذا وأكملناها أو أكملها الله علينا بما ذكرنا بأن نأخذ شيئا من هذه الآيات في كل بند من هذه البنور وعنوان من هذه العنوين لنبين به مقصود الشارع من أن يصل المرء إلى الهداية وأن يأخذ بأسبابها وأن يضع واقبها وأن يشكرها وأن يقوم بالمحافظة عليها فضل الله تعالى ومنته فكان مما أخذنا كانت الآية الأولى التي أخذناها كانت الآية الأولى أخذناها في قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا وتطنئن قلوبهم بذكر الله وذكرنا أنه لا يهتدي إلا زاكر إلى الله تعالى الهداية العليا وأنه لا يسير مهتديا في ظل الغفلة بقلبه أو بلسانه وأنه ينبغي أن يحافظ بلسانه على الذكر لأنه حليات اللسان وهو ما خلق الله تعالى اللسان لأجله حتى يتواطأ ذكر اللسان وعذكر القلب حتى يصل إلى ذلك الحال الذي تطمئن به القلوب للذكر وبالذكر إلى الله تعالى لينتقل إلى تلك الدرجات الآخرة من الذكر قد ذكرنا في هذا خطبة طويلة ينبغي ملاجعتها وهي أنه يصل إلى أن يكون مذكورا في الملع الأعلى فاذكروني أذكركم وأنه ما ذكر الله تعالى إلا بذكر الله له أولا أن ذكره الله تعالى فصار ذكرا له فصار مذكورا في الملع الأعلى فإنه ما يذكره ما يتوب ما يحاسب ما يتذكه إلا أن تسبقه عناية الله تعالى ثم تاب عليهم أولا كما قال ثم تاب عليهم يتوب ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من أحد أبدا إلى آخر عزيز المعاني التي بيناه ودوام الذكر قد أشعنا إليه لا يرى المرء نفسه غافلا أبدا يوم أن يرى نفسه غافلا فإنه قد نقصت هدايته قد قل إذا كان غافلا اللسان فما بالك بغفلة القلب لأن غفلة اللسان دليل دليل غفلة القلب ثم بعد ذلك انتقلنا إلى ما وصلنا إليه وهو ذكر ايه اخرى مهمه في سياق الهدايه ونتائجها واسبابها لانعواطبه الحسنه واسبابها وهي في قوله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاه فيها مصباح الى قوله سبحانه وتعالى يهدي الله يهدي الله يهدي الله لنوره من يشاء واضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عظيم فبين هذا النور الذي يسعى إليه المؤمنون والذي كان داب النبي في دعائه صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا اجعل في قلبي نورا لساني نورا سمعي نورا بصري نورا وعن يميني نورا شمالي نورا فوقي نورا تعتي نورا وأمامي نورا خلفي نورا اجعلني نورا اجعلي نورا إلى آخره إذا به يقول يهدي الله لنوره من يشاء بمعنى أنك تدخل في هذا الحال ترى نفسك قد هديت إلى هذا وما نسبة هدايتك فيه وما يبغي أن تجاهد لتحصيله لا يقول لك الله تعالى يهدي لنوره من يشاء تقول له شكرا لا يهدي, يهدي لا يهدي لا يهدي لا هو يخاطب أهل الإيمان كما سنبين في المجاهدة إذن هذه الآية من من عظيم الآيات في الهداية التي لا بد أن تستحوز على اهتمام المؤمنين وتفكيرهم وجهدهم وبذلهم ليحصلوا ذلك النور حينئذ يكونون شيئا آخر في علاقتهم بالله وفي سيرهم إلى الله وفي دعوتهم إليه جل وعلا وبين في نفس الآية كما بينا ما نحن نهرب منه ولا نقيم له وزن وهو قوله سبحانه وتعالى أن ذلك النور إنما يحصل المؤمنون بهذا السلوك الضخ في قوله في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال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 في هذه الآية بيانت لنا حقيقتنا على ظاهرها وباطنها انتقلنا إلى الآية التالية التي نحن بصدد الكلام فيها وهي من أسباب الهداية وعواقبها والنتائجها الحسنة كذلك هي تحمل الأسباب وتحميل العواقب والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبولنا وإن الله لمع المحسنين الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المبسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لما شرعنا في أن تفاصيل بعض هذه الآيات من آيات أسباب الهداية أو عواقب الهداية أو مواناء الهداية أو أن الهداية من الله تعالى أو الدعاء بطلب الهداية أو الدعاء بالحفظ لهذه الهداية وعدم الخروج عنها شرعنا في شرح آية الذكر والتالية هي والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم وذكرنا هذه المعاني المهمة لماذا وصلنا إلى هذه الآية بالذات قلنا إن كل ما سبق مما ذكر الله تعالى وبين نبيه صلى الله عليه وآله وسلم لا أستطيعهم رؤون إلا بالمجاهدة في سبيل الله تعالى إلا بالسير مجاهدا لنفسه وهواه وشيطانه وما يستطيع الله أن يجاهد الجهاد الخارجي أن يجاهد الكفرة والمشركين والمنافقين إلا أن يجاهد نفسه وهواه ذلك فرض الكفاية ومجاهدة النفس والشيطان والهوى فرض عيد المهم ذكرنا هذا المعنى والذين جاهدوا فينا لهدي انهم سبولنا ذكرنا معنى جديدا وهو ان هديناهم سبولنا بالجمع لتعظيم الوارد عليهم من الله تعالى لتعظيم ان الفضل, الفضل النازل عليهم من الله جل وعلا ليبين انه بهدايتهم هذه الشغل عظم سبحانه وتعالى الفضل عليهم وعظم ما ينزل منه عليه من رحمته وفتحاته سبحانه وتعالى وتثبيته وألطافه ومنحه ترى قد هداهم سبيله سبحانه وتعالى ولم ينور لهم قلوبهم ولم ينور لهم طريقهم ولم يحفظهم في هذا السبيل الذي قد هداه هداهم إياه لم يحفظهم من النفس والشيطان والهوى انظر إلى هذه الحالة هديناهم الذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سبلنا يعني لا بد أن يكون هذا المعنى من فضل الله تعالى أنه هداهم هذه السغل يعني سبتهم يعني قواهم يعني أمدهم بمدده يعني نور لهم طريقهم يعني حفظهم من قواطع هذا الطريق في سيرهم إلى الله تعالى يعني نزل عليهم الطافه ومننه وفضله وكرمه وجوده واسبغ عليهم منته ورحمته سبحانه وتعالى ظاهره وباطنه لانهم جاهدوا هذه المجاهدة التي أمر بها والتي بينا عاقبتها في هذه الحاله في هذه الايه سبحانه وتعالى لذلك شرعنا بما ساق الله تعالى نتكلم في هذه المعاني من معاني المجاهدة على أيام النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا الآية الأولى التي ديانت حال المؤمنين أصحاب النبي حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ديانتها هذه الآية الكريمة في قوله محمد رسول الله والذين معه أشدها على الكفار وحماه بينهم تراهم ركعا سجادا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود لما قال كان سجدا قد يقول المرء إنهم يركعون ما ينبغى أن يركع أو ما ما يجب أن يركع قال لا سيماهم في وجوههم من اثر السجود يعني من كسرة السجود الذي يسجدونه إلى الله تعالى وبيّنه تلك القصة وهي قصة المجاهدة العظيمة التي بيّن, الله بيّن النبي صلى الله عليه وسلم طريقها لما سأله ربيعة ابن كعب الأسلمي سأله ربيعة ابن كعب الأسلمي قال سألني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له سألني قال أسألك مرافقتك في الجنة بخير تردد ولا تفكير ولا تريس ولا مرح لم يكن له هو ربيع هذا كان من أهل الصفة لا يأون أضياف الإسلام كما يسمونهم لا يأون على مال ولا أهل ولا شيء إنما هم جالسون في بيت في بيت الله تعالى في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إن دعا داعي الجهاز ذهب من السشهد ذهب إلى الله ومن بقي عادة ليعبد الله تعالى قال أسألك مرافقتك بالجنة لنعلم هذا المعنى وهو أن يكون للمرء هدف يجهد عليه نفسه وشيطانه وأعداء الله تعالى وأن يبين كيف تكون همومه همما واحدا فقط لا تشعب قلبه في هموم الدنيا حتى تتفرق عليه كذلك هموم الآخرة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أصبح وهمه الآخرة فقط الحديث وهنا أصبح وهمه الدنيا مع حديث تعلمونه هذا المعنى الأول في هذه المجاهدة لم يكن له أريد أن أتزوج أن أخرج من هذا الفقر الذي أنا فيه أريد أن أبناء حياتي أو أن أرى مستقبلي أو أن أرى, ارى لي ولدا في الدنيا أو كذا أو كذا مما هو من هموم المؤمنين اليوم وكل يوم قال قاله غير ذلك قال هو ذاك وما في جبيره فقط أريده قال مرافقتك في الجنة انظر إلى سكة المجاهدة التي بيانها له النبي قال أعني على نفسك بكثرة السجود وبينا هذا الكلام والسامع المتكلم كما تعلمون ما فكر أن يكون له ذلك ولا كثرة السجود ولا قلة السجود وإنما قد سمعنا من هنا وفوتنا من هنا كما هي حالنا التي لا نود أن نقترب بها إلى الله ولأن نزيد فيها من مجاهدتنا حتى يرتفع عنا ما نحن فيه أو حتى يكون المرء داخلا في سكة الولاية التي يتمناها أو في سكة الهداية التي يرجوها أو في سكة الإنابة التي بها يهديه المولى سبحانه وتعالى لا يسلك أحد إلى الله بغير مجاهدة أنت تعلم صعوبة أن تصلي عدة ركعات بالليل على نفسك الأمارة بالسوء أيها المتكالك وأن ترى صعوبة أن تصوم يوماً وأن تفتر يوماً أو أن تصوم سارداً للصوم أو أن ترتب لنفسك ورداً طويلة من كلام الله تعالى قياماً به أو تلاوة الله أو أن تقوم بشيء من أمور الآخرة لمصلحة الدين أو لمصلحة إخوانك إن ركعتين من ركعتين الضحى تصليهما بصعوبات دارغة تقول عندما أصلوا للمنزل سأصليهم عندما بعد أن أفترس أصليهم عندما أنزل عندما أذهب للشغل وضعت الركعتان الركعتان فقط كانت هذه قصة طويلة ذكرناها ولكن عدنا لننبه مرة أخرى فإن الذكرى تنفع المؤمنين وكانت القصة التالية هذه القصة إذن قصة السجود وعيني عليه لأنه قال سجد واقترب أسجد واقترب بالله تعالى أسجد واقترب تسجد السجدة ترفع بها درجة تحط بها عنك خطيئة فإذا بك سائرا سائرا إلى الله تعالى أو تكون سائرا إلى الله تعالى وترفع درجاتك وتحط خطيئاتك بعد مدة من السير على هذا الحال الحسن إذا بك تمشي على الأرض لا خطيئة لك مثلا أو قد ارتفعت درجاتك عند الله تعالى مجرب نفسك في أن تصلي هذه الركعات الطويله التي كنا نكلم اخواننا عليها ان نقوم ليلا طويلا نصف الليل ثلث الليل ليلا طويلا كما قال تعالى وسبحه ليلا طويلا فاسجد لله وسبحه ليلا طويلا نحن لا طويلا ولا فكان هذا المعنى في السجود والصلاة يحمل القرآن والذكر والدعاء والتضر والتملق إلى الله ومناجاته, ومناجاته والوقوف والوقوف بين يديه سبحانه وتعالى وقوفا طويلا يشعر بأن المرأة قد صارت همومه هي محبة الله تعالى والشوق إليه والتملق له صارت صلاته وقرآنه وذكره ودعاءه وتضرعه هو كرة عينه ولذته ونعيمه وسروره الذي هو يسعى له في الدنيا إذا لم, لم يحصله في الآخرة أن تنقلب هذه الشهوات التي نحن فيها إلى شهوات المحبة إلى شهوات الإقبال على الله تعالى إلى شهوات الوقوف ببادر إلى شهوات اللذة والنعيم في ذكره ودعائه والبكاء له وأن يبسى المرء شكواه إلى الله تعالى ليرفع عنه ما هو فيه من لم تقر عينه بالله لم تقر عينه بشيء في الدنيا والمهم ذكرنا القصة التالية بعد هذه القصة المجاهدة وهي أنه قال لما أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدقة كنا نحامل على ظهورنا انظر إلى المجاهدة هنا كنا نحامل على ظهورنا فذهب أحدهم فكان يحامل على ظهره ويسقي يومه أجمع حتى إذا حصل صعين من تم ذهب فتصدق بصاع وترك لأهله صاع. انظر إلى هذا الحال من المجاهدة يحمل على ظهره أو يسقي يعني طوال يومه يضع الدلوة في البئر ويحمل ويرفع طوال يومه حتى يتصدق لذلك كانت أحوالهم أحوالا حسنا ذكرها الله سبحانه وتعالى ليست كمثلين إذا لم يجد ما تصدق نام وقال بركة جامع وهو أصلا لا احتاج لأن يقول بركة جامع هي بركة جامع من أولها لذلك كان حالهم هذا الحال الذي ينبئه ويدل على أنهم كما قال المولى سبحانه وتعالى فيه قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفضوا من الدم حزنا ألا يجد ما ينفقون عندما لم يجدوا ما ينفقون أو ما يحملهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليذهبوا إلى القتال ليقتلوا ويستشهدوا ورقطع أيديهم وأبدلهم بكوا على أن يجدوا ما ينفقون ولا على الذين إذا ما فوك لتحملهم أي في سبيل الله قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينوا ومتفيضوا من الدم من الذي ترك ليلة أو صياما أو قرآن أو ذكر من أورادي فقام بكيا على نفسي حزينا عليها تراه لو فاته شيء من الدنيا وأرأيت على وجه الحزن والكآبة أن فاته شيء منها من يفوت وحظوه من ربه سبحانه وتعالى فلا بأس عليه مع في حفظه حظ الله تعالى في حفظه حظه أن يحفظ حظوز الدنيا أيضا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة فكنا نحامل وكان يكون وكان منهم كما رأيت فقراء المهاجرين لما ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا على أهل الدسور ذهب أهل الدسور بالأجور ذهب أهل الغنى بالأجور يصلون كما نصلي ونصوم ويصومون كما نصوم ولكن عندهم فضل ما يجاهدون وتصدقون ويعتقون وكذا وكذا وكذا ما تركوا أنفسهم عندما رأوا غيرهم يتقدموا إلى الله تعالى لذلك دلهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال فكان منهم من يرى من يتصدق بكذا وكذا فيعد هذا التصدق يحسبه ويقابله بركعات يصلي بها يقاوم هذا الشخص الذي تصدق أن تصدق بألف دينار مثلا صلى أمامهم ألف ركع ليقاومه بها وحتى لا ينزل فيه عن طريقه ذلك مذكورة عن السلف كما ذكر ابن رجب وغير هذه الثانية من المجاهدة ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أحوالهم في المجاهدة وهي الأحوال المهم وهي بين الله تعالى في ثلاث آيات كما ذكرنا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وفي ذلك فليتنافس المتنافسون قلنا هذه الثلاثة هذه الثلاثة هي عنوان حقيقتهم هم لأن هؤلاء المؤمنين المتقين لما كانوا ينزلوا عليهم القرآن الكريم كانوا يعلمون شيئا أن القرآن إنما يخاطبهم هم لا يخاطب غيرهم كما نفعل اليوم ويعلمون كذلك أنهم عندما ينزل القرآن هذا الذي يخاطبهم أنفسهم أن يسارعوا إلى تنفيذ أوامره نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبوه جاء أبو طالح وقال بيرحاء أحسن بساتينه في المدينة هو صدق في سبيل الله ألم يقول النول سبحانه وتعالى لم تناروا البر حتى تنفقوا ما تحبون مما تحبون قالناها قال بيرحاء صدق لم ينتظر لذلك قال هذا المعنى وسارعه يعني أن يسارع المر إلى الله تعالى وسارقه يعني أن تكون أنت الأول فهؤلاء المتسابقين لا تنتظر أن تكون الأخير هذا المعنى المسابقة وأما معنى المنافسة كما ذكرناه وهو كيف أن يحصل المرء أعظم حظه من الله تعالى ليجتنيه لنفسه ليجتنيه هو لنفسه وهذا هو معنى المنافسة يعني أن يكون الشيء النفيذ الذي يطلبه المرء أن يكون من همك ومقصودك أن تحصله أنت أن تكون المعصلة لأعظم حظه من الله سبحانه وتعالى لانفس عمل لأنفس صلاة لأنفس زكاة لأنفس صدقة كل ما كان نفيسا غاليا من حضوظك مع الله تعالى أن تكون أنت المحصلة المتسابقة إليه الفائز الأول فيه وانظر إلى أحوالنا الفائزة الأول والفائز الأخير وذكر ابن القيم المجاهدة والجهاد كما بينا فقال مجاهدة النفس على العلم والعمل والدعوة والصبر العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله والصبر على ذلك ومن حصل العلم والعمل والدعوة يدعى في ملكوت السماوات عظيما وهذا الجهاد الواجب الأول جهاد النفس والواجب الثاني جهاد الشيطان بالصبر واليقين على الشهوات بالصبر على الشهوهات باليقين ولا تنال الإمامات في الدين إلا بالصبر واليقين واجعلن منهم أئمة يهدون بعمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون تلك آيات الهداية والمنافسة والمسابقة فكان حالهم كما رأيتم أنهم لا تراهم إلا مسارعين إلا متسابقين رأينا كيف تسابق أبو باكر وعمر في أن يتصدق هذا بماله كله ويقول عمر اليوم أسابق أبا بكر إن سبقته يوما فذهب بنصف ماله فأجد أبا باكر قد تصدق بماله كله قال لا أسابقه أبدا لم يبقى وقت لنستكمل المجهد التي قلنا في بداية الخطبة ينبغي أن نذكر موانع المجاهدة التي أو الوهم الذي نحن فيه أو المظاهر السيئة لعدم المجاهدة التي تكتنفنا السامع المتكلم قلنا أولاها الركون إلى الدنيا تقديم الدنيا إيثار الدنيا قد بيانتها الآية أتم بيان قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصله هذا هو الفلاح في التزكيع التي هي النبي والتي بدأنا فيها دروس سلساء التزكيع هذه هي وظيفة قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يطلع عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وسياق الآية كما بينا يطلع عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم أن التزكية منبني على تعليم الكتاب والحكمة ولكن لما كان المهم من التعليم ومن من تعليم الكتاب والحكمة هو التزكية قدم التزكية عليهما ليعرف المرء أن سمرت تعلم الكتاب والحكمة إنما هو ليكون زاكيا عند الله تعالى فكانت تقديم الدنيا وقلنا عدم التوكل على الله تعالى يخاف المال إن صام أو إن صلى أو إن قام ليلة أو إن تصدق أن يذهب ماله أن يصبح مريضا ألا يحصل سفره أو ألا يحصل امتحانه أو ألا يحصل رزقه ومعاشه أو أن يحدث له أو أن يحدث له كل ذلك قال في للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون الذين يعلمون أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى وأن رزقك وأن أجلك كل ذلك محفوظ عند الله تعالى وأنك لن تخرج من الدنيا حتى تستوفيئهما على أقصى حالة ممكن على أقصى حالة مكتوبة إن ترك التوكل دليل الاضطراب والخوف على المستقبل والأولاد وما يحدث وما سيكون وكأن ترتيب الكون موكل إليك وترتيب الكون موكل إلى الله والمتوكلون عليه يعلمون أن ما أصدهم لم يكن ليخطئهم لذلك هم يسارعون إلى الله تعالى ويعلمون أن المسارعة إلى الله جل وعلا والمسابقة في طريقه إنما تحفظ عليهم بسقهم وأجلهم وتحفظ عليهم أولادهم وما يخافون عليهم الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم لما رأى, لما رأى المؤمنين كما ذكرنا في أول الصورة قال كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكارهون يجادلونك بالحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت قال لا لا يساقون إلى الموت بل يساقون إلى الحياة استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم وكانت الأخيرة هي تخويف الشيطان ونأتيه ليخوفه ونشير إلى وقفنا عندها ونشير إلى آيات سريعة في هذا الصدد لأن بعد تخويف الشيطان وقفنا على طول الأمل الذي كنا سنبدأ به اليوم وكذلك على عدم معرفة عند الله سبحانه وتعالى إلى آخر ما ذكرنا في بداية القضة فنشير الآيات الرحلة بين حقيقة ما نحن فيه وهي قوله سبحانه وتعالى في طول الأمل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد إن السبب الرئيسي في هذه الحالة وهو طول الأمل لماذا لا ينظر المر الله تعالى لو كان هناك أقرب من الغد لذكره ليبين كيف يستعد المرء لغده أن غده هذا عند الله تعالى يمكن أن تكون آخرة ليلة الله في الدنيا لذلك قال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد انظر إلى هذا التعبير القرآن البديع ولتنظر نفس ما قدمت لغد يعني أن كل نفس مطالبه ان تنظر فيما قدمت لغد ولكن القرآن اثر أن يقول لتنظر حتى نفس واحده نفس واحده بس تنظر كان الغفله هي الشامله وكان المؤمنين ينبغي أن يكونوا ينبغي ان يكونوا هذه النفس أن, تكون أن يكون كل أحد هو هذه النفس التي تنظر ما قدمت لغد تركت عموين كثيرة في هذه التذكرة في إعادة الموعظة ولكن أثرت أن نقف واستخرت الله تعالى أن نقف لنذكر بها مرة أخرى حتى إذا استأنفنا استأنفنا على شيء قد بدأنا به إلى الله تعالى يعني استأنفنا على شيء قد اتعظنا منه يزن قد تعظم بشيء مما سبق فنستكمل ونواصل اما ان نسمع وان نزيد حجه الله تعالى علينا بالغير عمل فهذا شيء صعب اللهم اغفر لنا وارحمنا واعف عنا وتبلأ أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واهد قلوبنا واصلح بالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا يا كليم. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اخذ بأيدينا وقلوبنا وجوارحنا ونواصينا إليك اللهم اردنا إليك ردا جميلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كلها ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك يا أرحم الراحمين أرحمنا فأنت بنا راح ولا تعذبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به النقادير اللهم ارفع مقتك وهضبك عنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا أرحمنا اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفضقنا من بعده تفضقا مأصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محظوما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 اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين مخبتين لك أواهين اللهم اقبل توبتنا واغسل حوبتنا وصل السخيم تصدورنا اللهم انصر دينك وفقا فرائتك وحكم شريعتك وانشر رحمتك واهزم اعداءك اعداء الدين اهزمهم وزلزلهم يا رب العالمين اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بخير فوفقه كل خير ومن أراد الإسلام والمسلمين بسوء فانتقم منه وجعل تدبيره تدميره ورد كيده في ناحله وجعله عبرة ونكارا يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين اللهم اشف مرضان ومرض المسلمين